النار. أما بعد عباد الله فنبقى دائما مع الجارحة التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية هذه الجارحة التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا القلب الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك. والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن قسوة القلوب وسيكون موضوع هذه الخطبة سلامة القلوب وإن شئ قل سلامة السلامة الصدر فالصدر السليم والقبل والقلب السليم عباد الله هو الذي لا غش فيه لا غش فيه ولا غل ولا حقد فيه ولا حسد ولا ظل ولا ضغينة فيه ولا كراهية ولا بغضاء ولا بغضاء لأحدٍ من المسلمين والصدور السليمة والقلوب السليمة والنفوس الزكية هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان ففاضت بالخير والإحسان وانطبع صاحبها بكل خلوءٍ جميل وانطوت سريرته على الصفاء والنقاء وحب الخير للمسلمين فهو من نفسه في راحةٍ والناس منه في سلامة وسلامة الصلاة من صفات أهل الجنة، فلا يسئل الجنة إلا من صفَت قلوبُهم، وطهُرت نفوسُهم، لذا قال الله جل وعلا في أهل الجنة وَنَزَعْنَا ما في صُدُورِهِم من غل إِخْوَانًا على سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ وفي صحيح البخارين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والذين على اثارهم أي الذين ياتون بعدهم والذين على اثارهم كاحسن كوكب دري في السماء اضاءه ثم ذكر صفاتهم فقال قلوبهم على قلب رجلٍ واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم وهي أيضًا من سمات الأنبياء والمُرسلين فأطهرُ الناس قلوبًا وأحسنُهم سريرةً وأسلمُهم صُدورًا أنبياء الله ورسله الذين أحبُّوا الخير لأقوامهم وأممهم وبدل كل غال ونفيس في نصحهم وارشادهم وتعليمهم وهدايتهم قال سبحانه عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام بعد في أثناء ذكره لقصصهم في سوره الانبياء في سوره الشعراء عفوا يقول كل نبي قومه ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر ان اجل يا على رب العالمين وقال تعالى عن نبيه ابراهيم عليه السلام وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد من الله عليه بانشراح الصدق وسلامة القلب وطهارة النفس قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ففي سلامة الصدق صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلباً وأصفاهم سريرةً وشواهد هذا في سيرته كثيرةٌ فلقد أوذِيَ صلى الله عليه وسلم أشدَّ ما تكونُ الأذيَّةُ في سبيل في سبيل ماذا؟ في سبيل تبليغ دعوتِه للناس أجمعين وما منعَه أن ينتقم من أعدائِه حين مكَّنَه الله منهم إلا أنه سليم الصدق يحب الخير لأمته ويكره لها السوء والبلاء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فلما رأت ما حدث للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم يوم احد حتى حتى قتل, قتل كثير من اصحاب صلى الله عليه وسلم وقتل من احب الناس اليه عمه حمزه بن عبد المطلب وشج في راسه وكسرت رباعيته فظنت رضي الله عنها أن هذا اليوم هو اشد يوم اتى على النبي عليه الصلاه والسلام فلما سالته فاجابها صلى الله عليه وسلم فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وهذا كان قبل الهجره قبل أن يهجر النبي عليه الصلاه والسلام قال وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد اليالين ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت أي لم يعرض عليه دعوته ولم يجيبوه قال فانطلقت وانا وانتبهوا الى هذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم قال وانا مهموم على وجهي فكان مهمومٌٌ صلى الله عليه وسلم وجاء في روايةٍ أخرى وفي أحاديث أخر أنهم بعثوا عليه الغلمان والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدمت قدماه الطاهرتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم فقال وَأَنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أَسْتَفِحْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ يعني كان يمشي ولا يدري أين يمشي فلما استفاق وجد نفسه في مكان يقال له قرن التعالب قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني وأرجو أن تتصوروا هذا الموقف هو في همٍّ وغمٍّ بعد طردهم له، ورمي الحجارة عليه ثم يرفع رأسه ويرى أن سحابةً قد أضلَّت فنظرت فإذا فيها من من كان فيها؟ قال فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سامع قول قومِك لك وما رد عليه وقد بعثَ إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال ملك الجبال ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت لأطبقت عليهم الجبال من هؤلاء, هؤلاء الذين فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ليتصوُّر كل واحد منا لو كان مكانه فماذا سيكون الجواب، وماذا سيكون موقفُه، فانظُروا إلى موقف النبي عليه الصلاةُ والسلام قال لو شئت أن أُطبِق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابِهم من يعبُدُ الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا هو هم النبي عليه الصلاة والسلام همُّه دعوة الناس وهدايتهم لم يكن همُّه أن يُعذَّبون كما قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا عليما فتصوَّر لو أن أحد إخوانك فعل بك ما فعل فهل سيبلغ فعله ما فعل له المُشرِكون بالنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال قال وقال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين قال لا بل أرجو أن يخرج الله منهم قوما يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول الله ومغفِر لقومي فإنهم لا يعلمون ولقد وهذا لولا سلامة الصدر وهذا كله بسبب سلامة الصدر عباد الله ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في سلامة القلوب وطهارة الصدور فكان لهم من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب فلقد كانوا رضي الله عنهم صفا واحدا يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا كما وصفهم الله جل جلاله بذلك حيث قال والذين تبوؤوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون ولو كان ومن يوق شبح نفسه فأولئك هم المفلحون وكانوا رضوان الله عليهم يلتمسون إزالة أي شيء يحصل في صدر الواحد على أخيه لما أتى أبو سفيان على سلمان وصهيم وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها يقصدون أبا سفيان وكان يومها كافرا ولم يكن قد أسلم بعد فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ولعله أراد أن يتألفه لأنه كما ذكرت كان كافرا فأراد أن يتألف أبا سفيان فقال لبلال وسهيل قال لهم وسلمان أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني أبو بكر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لعلك أغضبتهم قال لاك أغضبتهم لان كنت أغضبتهم لقد أغقب أغضبت ربك فأتههم أب بكر فقال يا إخووت ولم يقول أنا أخبر هذه الأممة بعد نبيها ولم يقول انا من بوب الشرين بالجنه ولي من لي من المنااقب مالي وذكرن الله في القرآن وغير ذلك من المناقبب ولكن ذهب إليهم وقال. يَا إِخْوَتَاه أَأَغْضَبْتُكُمْ فَقَالُوا لا يغفر الله لك يَا أَخِيٍّ فهذا يدلُّ على أنه ينبغي للمسلم إذا خشي أن يكون أخوه المسلم قد أخذ عليه في نفسه أن يسارع لتطييب خاطره والاعتذار إليه وأن يتأكد بأن صفحة قلب أخيه لا زالت بيضاء وأنه لم يتصرف تصرفاً يدخل في قلب أخيه شيئاً عليه وغير خابل ينبغي على منه ومن اعتذر إليه أن يقبل العذو، وأن يسارع إلى قطيب خاطر الآخر، وأن يدعو له بالمغفرة، ويقول يغفر الله لك يا أخي، فنسأل الله جل وعلا أن يطيب قلوبنا وتقدموا عن إخوانكم في الخارج، بارك الله فيكم، تفسعوا في المجلس، يفسح الله لكم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من اصطفى اما بعد عباد الله فليس اروح للمرء ولا اطرد لهمومه ولا اقر بعينه من أن يعيش سليم القلب مُبرَّأً من وساوس الضغينة وثواران الأحقاد إذا رأى نعمةً تنساقُ إلى أحدٍ رضيَ بها وأحسَّ بفضل الله فيها ولسانُه يلهجُ بذكر الله قائلاً اللهم ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِك فمنك وحدكَ لا شريكَ لك فلك الحمد ولك الشكر وإذا رأى أذًا يلحقُ أحدًا من خلق الله رفى له وتألَّمَ ودعا له بدعوة الخير, بدعوة الخير بظهر الغيب ورجى الله أن يفرج قربه ويغفر ذنبه وبذلك يحيى المسلم هادئ البال وطاهر القلب سليم الصدق راضياً عن الله وعن الحياة مستريح النفس من نزغات الحقد والقراهية فإن فساد القلب بالضغاء داءٌ عضال وما أسرع أن يتسرَّب الإيمان من القلب المرشوش وسلم الصدر أيها المسلمون خير الناس فقد روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان ولعلكم تتساءلون ما معنى مخموم القلب فقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا صدوق اللسان فما معنى مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد عباد الله إن لسلامة القلوب أسباباً من أراد أن يتصف بها فليأخذ بهذه الأسباب والتي منها التعلق بالله وحده دون أحد سواه فهو مصرِّف القلوب ومدبر الأمور ومنها طاعته وال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 ان يجعل قلبك سليما من الغل والضغينة والحقد والحسد قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ومنها الإقبال على كتاب الله الذي أنزله الله شفاء لما في الصدور قال جل وعلا يا أيها الن قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فكلما اقبل العبد على كتاب الله تلاوه وحفظا وتدبرا وفهما شفي شف شف شف شف صدره وسلم قلبه ومنها افشاء السلام بين المسلمين فالسلام عنوان المحبه والاخاء وبرهان الصفاء والنقاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببكم أفشوا السلام بينكم وإصلاح ذات البين فلا ينبغي ترك المشاكل تتكاثر والصراعات تتفاقم فلا وتتفاقم والعداوات تدوم حتى توغى الصدور وتملا القلوب حقدا وكراهيه وبغضاء قال جل وعلا انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم وفي ايه أخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من امر بصدقه أو معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومنها حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على احسن المحامل فإن سوء الظن بالناس مما يغرس الحقد والقراهية في النفوس لذا حرمه الاسلام واعتبره كذبا واثما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ومنها محبه الخير للمسلمين ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يُؤمن أحدكم حتى يحبّ لآخيه ما يحب لنفسه فقلب لا يكون سليما إذا كان حقود حسود معجب متكبّرى ومنها الررض بما قسم الله وح فإن العبد إذا أيقنا أن الأرزاق مقوم مكتوبة رضية بثاله ولم يجد في قلبه حسدا لحد من الناس على خير عقا الله اليا روى مسلم في صفيحه عن أبيه وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم فالمرء اذا نظر إلى من فوقه ممن فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله فكان سببا لمقتيه وإذا نظر الى من هو دونه شكر النعمه وتواضع وحمد ربه وكان ذلك سببا لسلامته ونجاته قال جل وعلا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبغادًا فمن رضي بقضاء الله لم يسقطه احد ومن قانع بعطائه لم يدخله حسد فليجاهد المسلم نفسه على دفع الخواطر الداعيه الى الحسد فان الحسد من اخبث الذنوب التي تصيب القلوب وتوغي الصدور ومنها الكف عن اعراض المسلمين فان من اعظم الاشياء التي تسبب وحر الصدق الغيبه وهما امران عظيمان فكم بين المسلمين احقاد بسبب ما وكم جرى من انفصام عرى الاخوه بين اطرافهما ولذلك كان حريا بالمسلم أن ان يمسك لسانه عن الغري في اعراض المسلمين وكم من رجل وكم من رجل متورع عن الفواحش والظن ولسانه يفري في اعراض الاحياء والاموات وربما تورع بعضهم عن اكل بعض اللحم المستورد وهو لا يزال ياكل لحم اخوانه فالبعض يتورع عن اكل اللحم المستورد لأنه يظن أنه قد لا يكون ذُبِحَ على طريقةِ الإسلامية، فلا يأكلُه، ولكن يأكلُ لحمَ أخيه المسلِم قال جل وعلا أَيُحِبُّ أحدُكمُ أن يأكلَ لحمَ أخيه ميِّتًا فكرِهتمُوه، ولكنه لا يتوانَى في أكلِ لحمِ أخيه ومنها اجتنابُ أسباب التشاحن والتباغُب من غضب وحسد ونميمةٍ وزورٍ وتنافسٍ على الدنيا فإنما هي أمرَ اذ يلقيها الشيطان في القلوب لتمتلئ احقدا وبغضا وقد حذرنا الله جل من كيد الشيطان ونزله فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء وقال جل وقل لعبادي يقول الذي احسن ان الشيطان ينزر بينهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فنسال الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي وطهرها من الأمراض من الغل والبغ والحسد والكراهية الله والدينا. اللهم اغفر لوالدين ورحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا ولا ننسى الدعاء لإخواننا الذين أصابتهم مصيبة, الذين أصابتهم مصيبة. وفي الحقيقة هذه المصيبة أصابت الأمة الجزائرية جمعا وهي سقوط قائرة قبل يومين فاللهم اغفر لهمنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلههم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نساله نسالك اللهم يا رب ان ترفع أن تخفف عن اهاليهم وذويهم تخفف عنهم هذه المصيبه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبعد الصلاه سنصلي عليهم صلاه الغائب